ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئد قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء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 رائذ المديرمون ناكسو رؤوسهم عند ربي ربنا ربنا أبصرنا وسمعنا farji'na na'mal salihan inna mudin walau shi'na la'atayna kull nafsin hudaha walakin haqqan qawlu minnina ربنا بصعنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إن مُقِنون ونخشى إن لا كل نفس هداها ولكن حق القول مني ولكن حق القول مني لأملأن من الجنة والناس يجمعين ذوقوا بما نسيتم لقاء هذا نسيناكم فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا ان نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تع جَدُّوا وَشَبَحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ تَتَجَافَى Dat is een heel belangrijke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 واجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون